خدني الحنين بعد السنين جابني هنا هنا للمكان اللي تولد في حلمنا وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا هنا بلقى نفسي وروحي هنا ببقى أنا عدت على wszystko i nasz tajba. Hej هنا daj gran, hej nas حضني دافي لو حتى حمل الدنيا كله فوق كتافي هنا ايد بتمسح دمعتي تهون عليا فينا لاقي حنية كده والله مافي رجعني ليها الشوق وبعشقها انا احساس واخدني الفوق خلاني Roza bi وكان روحي بتتسحب مني والدنيا ليه ليه ليه وقفت خلاص بيا ضاعت خلاص Say it to me, Lay We'll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 Please على نياته معاه ما بيحسبهاش وده كان في الأسوى وكان في الغدر ما يتوصاش ده الواحد قد ما في حاجات بتعد وما حدش كده في الدنيا بيتعلم ببلاش غريب الدنيا وغريب حالي البني أدنيه Ale ma ulgi nic, ależ na własne, يا كنت في حضني بس فات انا هستنى لآخر عمري بدع يا ماليش غيرك وما فيش زيك وانا في الأحلام. حضني الفاضي ما صوتك اعمل ايه واروح لك فين بعدك مش واخد على نفسي بعدك مش عارف انا مين صعب علي اتحمل بعدك وعيش العمر حزين ده انا لو غالي عليك ترحمني انا مش عارف عيش غير بيك شايف نفسك عليه تعب قلبي معك ليه, ليه متغير في هواك ومحير قلبي معاك يرحم ايام لما كنت بتيجي بكلمه وعمل لي ازياء الغلبان I'm shanak is the that he صرتك اخدها في حضني ونام اهي حاجة وبتصبرني على الايام دايما روحك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 وانت جنبي بحس اني ملكت كل الكون واللي فيه اوصف في ده اللي في عيونك صعبت كان اللي ده انت قلبك لو ما حسش بيا يبقى حرام عليه حرام